Hurry up, you're a سرو وامر ان نخلوكم مع ديجي حكيم تاعنا وغدوة ان شاء الله رانا معكم ثاني شاء الله راني معكم.